صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اما بعد فهذا هو اليوم الاول في النصف الثاني من هذه الدوره التي نسال الله عز وجل ان يجعلها مباركه علينا جميعا ونتناول فيها اليوم الايمان بالكتب والايمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعا وليس معنى ذلك ان ما قد فات مات لا احنا نبني على ما قد سبق فاللي معه الكتاب يفتح معه الكتاب صفحه 30 يا ريت الاخوه تيجي تجلس هنا يعني اولى من يجلسوا تحلقوا يعني هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الايمان بالكتب قال الكتب جمع كتاب بمعنى مكتوب فالكتب جمع كتاب كتاب هو مفرد الكتب وكتاب هذا مصدر كتب يكتب كتابا ثم سمي به المكتوب في الصحيفه فما وهي شيء تسمى صحيفه يحمل عنتوب فيها وعليها الكتاب يحمل اسم الصحيفه وما كتب فيها قال الله عز وجل يسال كه اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء يعني صحيفه مكتوب فيها قال الشيخ رحمه الله تعالى والمقصود بها هنا الكتب الذي انزلها الله عز وجل على رسله رحمه للخلق وهدايه لهم ليصلوا بها الى سعادتهم في الدنيا والاخره فالمراد بالايمان بالكتب الايمان بالكتب التي تحوي كلام الله عز وجل سواء نزلت هذه الكتب من عند الله عز وجل مكتوبه التوراة التوراة نزلت من عند الله عز وجل مكتوبة قال الله عز وجل وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمه فالتوراة نزلت مكتوبه وفي الحديث كتب الله عز وجل التوراه بيده وخلق ادم بيده فمن هذه الكتب التي تحوي كلام الله عز وجل منها ما نزل مكتوبا كالتوراه ومنها ما انزله الله عز وجل على رسله عن طريق الوحي قال الله عز وجل ما كان لبشر ان ان يكلمه الله الا وحيا او من ورائي حجابا او يرسل رسولا فيحيى باذنه ما يشاء يبقى منها ما نزل مكتوبا ومنها ما اوحاه الله عز وجل الى رسله عن طريق الملك قال الكتب التي انزلها الله تعالى على رسله رحمه للخلق وهدايه لهم فهذه الكتب تحوي الهدايه والنور لجميع الخلق كل كتب الله عز وجل هذه صفاتها قال الله عز وجل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور وقال الله عز وجل وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور فهذه صفة كتب الله عز وجل ونور كلها وكذلك القران قال الله عز وجل الف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الى اخر هذه الايات التي تدل على ان التمسك بهذه الكتب فيه الهدايه والنور قال ليفصلوا بها الى سعادتهم في الدنيا والاخره فالتمسك بما في هذه الكتب من احكام الله عز وجل سواء في الدنيا يوصل يوصلنا الى السعاده والتمكين وفي الاخره يوصلنا الى رضا الله عز وجل وجنته قال والايمان بالكتب يتضمن اربعه امور الاول الايمان بان نزولها من عند الله عز وجل حقا قلنا في الايه قال الله عز وجل ان انزلنا التوراه فيها هدى ونور فالتورات منزله من عند الله عز وجل وقال عز وجل واتينا داوود زبورا ان انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله فهذه كلها ايات تدل على ان هذه الكتب منزله من عند الله عز وجل حقا قال الثاني الايمان بما علمنا اسمه منها باسمه فقد تم الله عز وجل لنا كتبا مثل القران علمنا اسمه والزبور والانجيل والتوراة وصحف ابراهيم وصحف موسى ايضا فقد قال الشيخ كالقران الذي نزل على محمد صلى الله عليه واله وسلم والتوراة التي انزلت على موسى عليه الصلاه والسلام والانجيل الذي انزل على عيسى صلى الله عليه وسلم والزبور الذي اتيه داوود صلى الله عليه وسلم واما ما لم نعلم اسمه فنؤمن به اجمالا هذا كشان الملائكه كما ذكرنا في السابق علمنا اسماء منهم اسماء من سمى الله عز وجل لنا منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل نؤمن به ومن لم نعلم أسمائه منهم نؤمن بهم إجمالا كذلك الكتب وكذلك الرسل كما سيأتي معنا فهذه كتب سماها الله عز وجل لنا في كتابه التوراة والانجيل والزبور والقران وصحف إبراهيم هذه كتب سماها الله عز وجل لنا نؤمن بها تفصيلا اما ما لم نعلم اسمها منهم نؤمن بها اجمالا لان هناك كتب انزلت للرسل لا نعلم اسماء هذه الكتب فالتوراه انزلها الله عز وجل على موسى قال الله عز وجل ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى بصائر للناس هذه التوراه وقال تعالى: وكتبنا له في الالواح من كل شيء وحديث احتجاج ادم وموسى قال ادم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراه بيده هذه كلها تدل على ان التوراه منزله على موسى عليه الصلاه والسلام الانجيل الذي انزله الله على عيسى قال تعالى: وقفينا على اثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة واتيناه الانجيلا فيه هدى ونور وقد نص الله عز وجل في كتابه على ان التوراه والانجيل قد نصا على البشاره بنبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل فهذا نص في ان الله عز وجل قد اخبرهم بقدوم وخروج نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم والزبور الذي انزله الله عز وجل على داوود عليه الصلاه والسلام قال تعالى واتينا داوود زبورا وكما في الحديث الذي اخبر به النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله عز وجل ابدله بمكان الزبور آيات معينة التوراة أبدله الله عز وجل بها السبعة الطوال والزبور أبدله الله عز وجل المئين إلى آخر هذا الحديث وفضلت بالمفصل فالقرآن قد حوى جميع الكتب السماوية السابقة وقد حوى الأخبار التي جاءت في هذه الكتب السماوية علاوة على ذلك أن القرآن مجرد قدح في ضوء الله عز وجل من التحريف فالكتب السابقه جميعها قد حرفت قال الله عز وجل اف تطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون فهذا نص في انهم قد حرفوا كتابهم وهو التوراه قال الله عز وجل لا يحرفون الكلمه عن مواضعه وفي الآيات الأخرى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه والإنجيل قد حرفه النصارى أيضا قال الله عز وجل والإنجيل قد حرفه النصارى أيضا قال الله عز وجل ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فغاينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير فهم كانوا يخفون من الكتاب وقال الله عز وجل قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها قراطيس وتخفون كثيرا فهذه الايات كلها نص في تحريف هذه الكتب اما القران فقد حفظه الله عز وجل من ذلك قال الله عز وجل انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون قال الله عز وجل ان علينا جمعه وقرانه وقال تعالى لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقال تعالى كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير فهذه الايات كلها نص في ان القران قد حفظه الله عز وجل من ان يدخله الباطل ومن ان يحرف هذا القران وهنا نكته في هذا سئل احد العلماء لماذا حرفت هذه الكتب السابقه ولم يحرف القران وكلها كلام الله عز وجل فقال لان الله عز وجل قد وكل حفظ الكتب السابقه الى علماء هذا الدين فقال عز وجل بما تحفظ من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فوكل حفظ التوراه الى الاحبار أما القرآن فقد وكل الله عز وجل حفظ القرآن إليه فقال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون فهنا صان الله عز وجل كتابه عن التحريف القرآن لأنه هو الذي حفظه ولكن التوراة هم الذين حفظوها فجاز عليهم التبديل والتحريف قال رحمه الله تعالى الثالث سنة تصديق ما صح من اخبارهم كاخبار القران واخبار ما لم يبدل او يحرف من الكتب السابقه نصدق اخبار القران لان القران لم يحرف اما الاخبار السابقه نصدق منها ما لم يبدل او يحرف لان منها ما دخله التحريف الرابع قال العمل باحكام ما لم ينسخ منها والنسخ هو النقل او الازاله قال الله عز وجل ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير فمن امثله النسخ مثلا ايه المصابره التي في سوره الانفال كان في بدايه الامر لا يجوز للصحابي ان يفر من يعني 1 الى 10 لا يجوز له الفرار يجب ان يصبر امام هؤلاء ويقاتلهم فنزل التخفيف جاز له ان يقاتل اثنين في حد ان زاد عن عن ذلك جاز له الفرار قال الله عز وجل يا ايها يا يا رسول جاهد الكفار يا ايها النبي قال الله عز وجل يا ايها النبي ايه ان يكن من ا ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 هنا الواحد ب10 ثم نزلت الايه التي بعدها الان خفف الله عنكم تمام في هذا التخفيف نزل ايه ان يكن منكم 100 يغلبوا 200 فالواحد باثنين فهذا مثال للنسخ فالعمل باحكام ما لم ينسخ منها والرضا والتسليم به سواء فهمنا حكمته ام لم نفهمها يعني امرنا الله عز وجل بامر يجب علينا ان نفعل ما اران الله عز وجل به سواء فهمنا حكمه هذا الامر او لم نفهم هذه الحكمه لانه كما سبق علمنا ان الله عز وجل عليم حكيم يعلم بما يصلحك لذلك يجب علينا أن نعمل بما أمره الله عز وجل علينا قال وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم قال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه أي حاكما عليه فقد نسخت جميع الكتب السماوية السابقة بالقرآن العظيم لما جاء في الايه السابقه قال وعلى هذا يعني كون القران قد ناسخ هذه الكتب فلا يجوز العمل باي حكم من احكام الكتب السابقه الا ما صح واقره القران وهنا تاتي القاعده الاصوليه التي تقول شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ياتي في شرعنا ما يخالفه يعني اذا لم ياتي في شرعنا ما يخالفه وصحح هذا الشرع لهم فهو شرع لنا اما اذا خالفه شرعنا فليس بشرع لنا وقد نسخه ما اتى في شرعنا قال رحمه الله تعالى والايمان بالكتب يثمر ثمرات جليله منها الاولى العلم بعنايه الله تعالى بعباده حيث انزل لكل قوم كتابا يهدهم به فالله عز وجل لم يترك العباده هكذا ولكنه انزل اليهم الكتب وارسل اليهم الرسل كي يكونوا حجه على هؤلاء العباد ولكن يخرج علينا مثلا انسان ويقول كيف مثلا يعني يوم القيامه ياتي مليارات من البشر ثم يدخلهم الله عز وجل في النار ويدخل المسلمون فحسب الى الجنه نقول هذه حكمه الله عز وجل وقد ارسل الله عز وجل من اقاموا على هؤلاء المليارات الحجه قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لالا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وقال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فهؤلاء جميعا قد اقام الله عز وجل عليهم الحجه فبعد ذلك لا ضير اذا دخلوا هذه المليارات اذا دخلت النار الثانيه العلم بحكمه الله تعالى في شرعه حيث شرع لكل قوم ما يناسب احوالهم فمثلا حرمت اشياء في التوراه على اليهود ثم احلت لنا واحلت لهم اشياء ثم حرمت عليهم هذا كله من حكمه الله عز وجل قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا ولكن اتى هذا الدين الخاتم بما يناسب جميع الازمان وجميع الاماكن لانه هو الدين الخاتم حتى تقوم الساعه وحتى يرث الله عز وجل الارض ومن عليها وكما قلنا سابقا الانبياء اصل دينهم واحد اصل دينهم هو الاسلام كلهم على دين الاسلام اصل دينهم هو توحيد الله عز وجل اشتركوا جميعا في هذا الاصل العظيم كلهم بعثوا الى الدعوه الى توحيد الله عز وجل ولكن اختلفوا في الشرائع لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا لكل منهم احكام تناسب طبيعه القوم الذين ارسل اليهم وطبيعه المكان الذي بعث فيه قال الثالثه شكر نعمه الله عز وجل في ذلك فهذه نعمه من الله عز وجل ان انزل الينا الكتب نزل الله عز وجل علينا القران بيانا لكل شيء فيه علم كل شيء فهذه نعمه من الله عز وجل وكما قلنا ان كل كتب الله عز وجل فيها الهدى وفيها النور ولا يعارض بعضها بعض لانها كلها من عند الله عز وجل ولكن القران قد نثق العمل بجميع هذه الكتب طيب ما حكم الايمان بالكتب الايمان بالكتب اصل وركن من اركان الايمان من كفر بالكتب فلا ينفعه اي ايمان باي ركن من الاركان الاخرى يعني امن بالله عز وجل وبالملائكه وباليوم الاخر وبالرسل الى اخر هذه الاشياء وكفر بالكتب فهذا لا ينفعه ولا يصح ايمانه قال الله عز وجل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا قال الله عز وجل قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اتي موسى وعيسى وما اتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم فنؤمن بكل ما انزل الله عز وجل على رسله ولكن نؤمن ان القران قد نسخ جميع الكتب السابقه قال رحمه الله تعالى صفحه 32 الايمان بالرسل الرسل جمع رسول بمعنى مرسل اي مبعوث بابلاغ شيء والمراد هنا من اوحي اليه من البشر بشرع وامرا بتبليغه هذا تعريف الرسول وتعريف الرسول والنبي في خلاف شديد بين العلماء ولكل كل منهم اورد تعريفا فمثلا من اوحي اليه من البشر بشرع وامر بتبليغه هذا تعريف وتعريف النبي بهذا التعريف انه اوحي اليه ولم يؤمر بالبلاغ بعض العلماء قالوا ان الرسوله من اوحي اليه بشرع جديد وقال ان النبي من ارسل بشريعه من قبله وكل هذه التعاريف عليها ردود فهذه تحتاج إلى بحث طويل ولكن الذي نعلم أن هناك فرق بين النبي وبين الرسول والرسول أشرف مكانة وأعلى منزلة من النبي قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي فهنا عطف والعطف عند علماء اللغة يقتضي المغايرة يعني هذا مجرد غير ذاك يعني جاء محمد وعلي محمد غير علي هذا شخص وهذا اخر فهناك فرق بين الانبياء والرسل يعني الشيخ هنا في صفحه 32 لما قال المراد هنا من اوحي اليه من البشر بشرع وامرا بتبليغه في الصفحه في اخرها يقول ولم تخلو امه من رسول يبعثه الله تعالى بشريعه مستقله الى قومه يبقى ده التعريف الثاني ان اورسل ايه بشريعه جديده او نبي يوحى اليه بشريعه من قبله ليجددها فالشيخ ذكر الايه التعريفين يعني في اول الصفحه قال من يوحى اليه من البشر بشرع وامر بتبليغه يبقى النبي تعريفه انه يوحى اليه ولم يؤمر بالبلاغ طيب في الاسفل قال رسول يبعث اليه بشريعه مستقله يعني شريعه جديده او نبي يوحى اليه بشريعه من قبله ليجددها على التعريف الاخر قال واول الرسل نوح واخرهم محمد صلى الله عليه واله وسلم ولكن ادم عليه الصلاه والسلام كان نبيا قال رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في حديث ابي امامه قال يا رسول الله انبيا كان ادم قال نعم قال كم كانت الرسل قال كم كانت الأنبياء فتعداد الأنبياء مئة 24 ألف نبي قال كم كانت الرسل قال 315 يبقى الرسل 315 الرسل أما الأنبياء فتعدادهم 124 ألف نبي قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح رجل والنبيين من بعده يبقى هنا الشيخ يسوق الادله على ما قال قال اول الرسل نوح واخرهم محمد هنا يذكر الدليل على ان نوح هو اول رسول قال ان ا وحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده وفي صحيح البخاري عن انس رضي الله عنه في حديث الشفاعه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ذكر ان الناس ياتون الى ادم هذا يوم القيامه ليشفع لهم فيعتذر اليهم ويقول ايتوا نوحا اول رسول بعثه الله عز وجل يبقى هم ياتون الى ادم فيقولون يا ادم انت ابو البشر خلقك الله عز وجل بيده الى اخر هذه الاشياء ويسلم عليه فيقول لست هناكم يعني لست اهلا لذلك لست اهلا لان اشفع لكم ايت نوحا اول رسول بعثه الله عز وجل يبقى الشاهد هنا هو ايت نوحا اول رسول بعثه الله عز وجل يجب ان تفهم الدليل وما وجه الدلاله من هذا الدليل على ما ذكر لك ليه مثلا اذكر لك سؤالا مثلا ايه الدليل ان نوح عليه الصلاه والسلام هو اول رسول تذكر لي الايه ثم تذكر لي حديث الشفاعه ذكر ان الناس ياتون الى ادم ليشفع لهم فيعتذر اليهم وبعدين الى اخره صفر ما هو فين الشاهد ليس هنا شاهد على الدليل وهذا ما وقعنا فيه في في الامتحان الانسان ممكن يبقى مش فاهم السؤال او فاهم السؤال ولكنه لا يحضر موضع الشاهد من الايه او الحديث المطلوب يبقى الشاهد هنا اتو نوحا اول رسول بعثه الله وذكر تمام الحديث وقال الله عز وجل في محمد دي الدليل على ان محمد صلى الله عليه واله وسلم خاتم الانبياء ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فلما ختم صلى الله عليه واله وسلم النبوه فمن باب اولى ان تختم الرساله لان الانبياء اكثر من الرسل والنبي ليس كل نبي رسول كل رسول نبي الرسول نبي اما النبي ليس ايه رسول فلما ختم النبي صلى الله عليه واله وسلم النبوه فهذا دليل ايضا على ختم الرساله والاجماع منعقد على ذلك ايضا ولم تخلو ام قال الشيخ في صفحه 32 ولم تخلؤ امه من رسول يبعثه الله تعالى بشريعه مستقله الى قومه او نبي يوحى اليه بشريعه من قبله ليجددها قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل امه امه هنا بمعنى جماعه من الناس او طائفه من الناس لان الامه في القران لها معان كثيره اربع معاني من معانيها هنا جماعه من الناس قال الله عز وجل ان ابراهيم كان امه ام يعني امام قال والذكر بعد امه يعني فتره من الزمن الى اخر هذه التعريفات فامه هنا بمعنى جماعه من الناس ان اعبد الله واجتنب الطاغ فلم تدخل امه من رسول يبعثه الله عز وجل او نبي وقال الله عز وجل ان انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا فكانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا قال والرسل بشر قال الله عز وجل سبحانه لما امر النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يقول قل انما انا بشر مثلكم وقال الله عز وجل قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبيه والالهيه شيء اي انهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا ينفعون ولا يضرون ولا يحيون ولا يمتون طب عيسى عليه الصلاة والسلام كان يحيي الموتى قال بإذن الله وفي الآيات الأخرى بإذن وإذ تخرج الموتى بإذن فكل هذا بإذن الله عز وجل كان معجزة لعيسى عليه الصلاة والسلام فعيسى ليس هو الفاعل ولكن الله عز وجل هو الذي يحيي الموتى قال ولا من خطائص العلو هي تشيء عرفنا ان الالوهيه ايه معناها افراد الله عز وجل بالعباده يعني لا يجوز ان يدعى النبي ولا ينذر له ولا يذبح له ولا تصرف اي نوع من انواع العباده بهؤلاء الانبياء ولا يحلف بهم والنبي والرسول الى اخر هذه الاشياء كلها صرف عباده لغير الله عز وجل وهذا محرم شرعا قال الله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه واله وسلم وهو سيد الرسل واعظمهم جاها جاه هو المنزله والقدر يعني اعظمهم منزله وقدر قال تعالى امرا للنبي صلى الله عليه واله وسلم ان يقول ذلك قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون يعني النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه فضلا عليكم السلام. فضلا عن ان يملك لغيره وياتيه الناس الى قبره صلى الله عليه واله وسلم ويدعونه ويتوجهون اليه الى قبره ويستدبرون القبلة ويدعون النبي صلى الله عليه واله وسلم ويتمسحون بقبره الى اخر هذه الافعال التي حرمها الشرع فهو صلى الله عليه واله وسلم يقول قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لست كثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون وقال تعالى قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا قل اني لي جيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا قال صفحه 33 وتلحقهم خصائص البشريه هم بشر فتلحقهم خصائص البشريه من المرض والموت والحاجه الى الطعام والشراب وغير ذلك قال الله تعالى عن ابراهيم عليه الصلاه والسلام في وصفه لربه تعالى والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين وقال الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم انك ميت وانهم ميتون وقال الله عز وجل وذكريا إذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فيجوز عليهم كل ما يجوز على البشر من المرض والموت والحاجه الى الطعام والشراب والنسيان كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني ولكن هذا فيما يتعلق به صلى الله عليه واله وسلم ولكن فيما يتعلق بالوحي فقد عصمهم الله عز وجل من ذلك ففيما يتعلق بالوحي لا يدخلهم النقص ولا الخلل قال الله عز وجل ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا فهم قد حفظوا في هذا الشيء وما أرسلنا من, ر... و... وما أرسلنا من قبلك من رسول الآية بسم الله لا مشي هذه الآية آية سورة الحج لا نفذي لي لا إن شاء الله ستذكر ا الذي يتمنى القى الشيطان في امنيته فينثق الله ما يلقي الشيطان فينثق الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته الى اخر الايات ففيما يتعلق بالوحي لا يدخلهم النسيان هذه الاشياء هذا في حياتهم صلوات الله وسلامه عليهم وقد وصفهم الله تعالى بالعبوديه له في اعلى مقاماتهم وفي سياق في سياق الثناء عليهم فقال تعالى في نوح عليه الصلاه والسلام انه كان عبدا شكورا وقال عز وجل في محمد صلى الله عليه واله وسلم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال ايضا في سياق ذكر الاسراء والمعراج سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وقال ايضا وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فهذه في معرض المن علي بانزال القران وايضا في ذكر احتجاجهم عليه وفي ذكر رفعه صلى الله عليه واله وسلم في رحله الاسراء والمعراج وقال في ابراهيم واسحاق ويعقوب صلى الله عليهم وسلم واذكر عبادا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إن أخلصناهم بخالصة ذكرى, ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وقال في عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل فالرسل عباد صلى الله عليه وسلم بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبيه والالوهيه شيء والايمان بالرسل يتضمن اربعه امور لاحظ من اول ما بدانا الى هنا كل نوع من انواع الايمان يتضمن اربعه امور الايمان بالله يتضمن اربعه امور اسال ولا نسينا الايمان بوجود الله الايمان بربوبيته الايمان به اولويته الايمان باسماءه وصفاته الايمان بالملائكه يتضمن ايضا اربعه امور الايمان بوجودهم الايمان بما علمنا اسمه منهم وما لم نعلم اسمه منهم نؤمن بهم اجمالا الايمان بما علمنا من صفاتهم الايمان بما علمنا من اعمالهم وايضا في الايمان بالكتب يتضمن اربعه امور والايمان بالرسل ايضا يتضمن اربعه امور قال الاول الايمان بان رسالتهم حق من الله تعالى كل هؤلاء الرسل قد بعثهم الله عز وجل فرسالتهم حق من عند الله فمن كفر برساله واحده منهم فقد كفر بالجميع كما قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين هم لم يرسل اليهم اصلا الا نوح ولكنه لما كذبوا بنوح فكانوا كانهم كذبوا بجميع رسل الله عز وجل قال الله عز وجل ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا ما حكمهم اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا الكافرين عذابا مهينا والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك سوف ياتيهم اجورهم فيجب علينا ان نؤمن بكل رسل الله عز وجل قال الله عز وجل لا نفرق بين احد من رسله هؤلاء هم المؤمنون لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير قال رحمه الله تعالى وعلى هذا فالنصارى الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه واله وسلم ولم يتبعوه هم مكذبون للمسيح ابن مريم غير متبعين له ايضا لا سيما وانه قد بشرهم بمحمد صلى الله عليه واله وسلم ولا معنى لبشاراتهم به الا انه رسول اليهم ينقذهم الله به من الضلاله يهدهم الى صراط مستقيم قال النبي صلى الله عليه واله وسلم والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني موسى صلى الله عليه واله وسلم لو كان حيا ما وسعه الا ان يتبع النبي صلى الله عليه واله وسلم فهذه كلها ادله صريحه في كفر النصارى الذين يخجل البعض منا الان من التصريح بهذه العقيده هذه عقيدتنا ولكن يجب ان نفرق بين شيئين هناك عقيده وهناك معامله اعتقادي فيه انه كافر بصريح القران قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وهم قد قالوا هذه وهذه فقد كفرهم الله عز وجل فلا اخجلوا من تكفيرهم لا ياتي انسان يقول لا هم اخواننا وهم احنا المسلمين والاقباط لحمه واحده ولا ديره ان تجد مسلما ام مسلمه ترضع ولدا نصرانيا ابن جارتها ويتخذ المسلم منا نصرانيا بطانه له يعني بلغتهم الشبابيه جورج مثلا انتيم فلان محمد صديقه وخازن سره كيف تتخذ هذا الذي يكرهك في قلبه ولكنه لا يصرح بهذا لا دير ان نكفرهم فانه منفسهم يكفروننا بل ويكفرون ابناء ملتهم الذين خالفوهم في المذهب يعني عندهم ارثوذكس وبروتستانت مثلا الارثوذكسي يكفر البروتستانت ولا يسمح له بدخول كنيسته يعني في احد المجالس اخبره ابوهم شنو ده ان احد البروتستانت يحضر ايه الى في القاعه التي يلقي فيها المحاضره فقال عسى ان يتوب ويرجع عما هو عليه يعني هم انفسهم يكفرون ابناء مذهبهم الاخر بل ان لو واحد منهم مثلا يعتقد ان يؤمن بالمسيح ويكفر بالنبي محمد صلى الله عليه واله وسلم ولكنه لا يعتقد ان المسيح عليه الصلاه والسلام اله هذا كافر عندهم فهم يكفرون بعضهم البعض فنحن نخجل من ان نكفرهم كلا والله ولكن ليس معنى ذلك ان انا امشي في الشارع مثلا جاري جورج صباح الخير يا كافر ازيك يا كافر ازاي مراتك عامله ايه يا كافر الكافره عامله ايه ما احد يتكلم بهذا الاسلوب ولا بهذه الطريقه ونعاملهم معاملة جيدة قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلواكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ولكن فرق بين البر وفرق بين الموالاه فنحن نعاديهم ونبغضهم في الله عز وجل ولكن نبرهم ونقسط اليهم ونعاملهم معامله حسنه ففرق بين المعامله وفرق بين الاعتقاد واذا سالت واحدا منهم صريح يعني ايه اعتقادك فيا يعني انا في الاخره مثلا المسلم اين سيذهب سيقول لك ان المسلم خارج ملكوت الرب ملكوت الرب عندهم هي الجنه يعني المسلم لن يدخل الجنه وانت ايضا في عقيدته ما دمت على عقيدتك هذه لن تدخل الجنه فلا خلاف بيننا وهذه لن تسبب شقاقا ولا مفارقه انت لكم دينكم ولي دين قال رحمه الله تعالى صفحه 35 الثاني الايمان بما علمنا اسمه منهم باسمه مثل محمد صلى الله عليه وسلم وابراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاه والسلام وهؤلاء الخمسه هم اولو العزم من الرسل يعني اولو الحزم والصبر وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القران في سوره الاحزاب وفي سوره الشورى في سوره الاحزاب قال الله عز وجل واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وفي سوره الشوره في قوله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فقد ذكر الله عز وجل لنا في القران انبياء و سماهم لنا قال الله عز وجل ووَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجِّيَ الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَالْيَاسَعَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ إِلَى آخِرِ هَذِهِ الْآيَاتِ فالله عز وجل قد سمى لنا في القرآن أنبياء نؤمنوا بأسمائهم نؤمنوا بما سمى الله عز وجل لنا في القرآن بأسمائهم ورسلا أيضا يعني الله عز وجل تعداد ما ذكر في القرآن 25 قلنا أن الأنبياء 124 ألف نبي و315 رسول فإحنا لم يذكر لنا في القرآن 124 ألف نبي ولا في السنة فنؤمن بما لم يذكر لنا إجمالا بأنهم مرسلون من عند الله عز وجل ولكن نؤمن بما تم الله عز وجل أيضا لنا قال الله عز وجل ورسلا قد قصصناهم عليك من قبله ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما وقال الله عز وجل كما ذكر الشيخنا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك الثالث تصديق ما صح ما صح عنهم من اخبار يعني ما ذكر لنا من اخبارهم مثلا في القران كقصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع اخوته وقصته لما ذهب الى مصر وقصة موسى عليه الصلاة والسلام وذهابه الى مدين ورجوعه ومحاوراته مع فرعون وقصه ابراهيم عليه الصلاه والسلام ومحاججته مع قومه وايضا حواره مع ابيه كل هذه قصص ذكرت في القران نؤمن بها وما صح ايضا مما لم يبدل او يحرف من الكتب الاخرى اذا ذكر فيها ولم يعارض شرعنا ما ذكر في هذه الكتب نؤمن بها ايضا الرابع العمل بشريعه من ارسل الينا منهم وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه واله وسلم المرسل الى جميع الناس بل المرسل الى جميع الخلق قال الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا العالمين هذه يدخل فيها الجن ايضا قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح قال وأرسلت إلى الخلق كافة قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى ولا ريب أن قوله الخلق يدخل فيه الجن والجن والانس بلا ريب يعني يدخل الجن في قوله صلى الله عليه واله وسلم الخلق وايضا ما ذكر الله عز وجل لنا في القران من استماع الجن الى كتاب الله عز وجل قال رحمه الله تعالى صفحه 36 والايمان بالرسل يثمر ثمرات جليله منها الاولى العلم برحمه الله تعالى وعنايته بعباده حيث ارسل اليهم الرسل ليهدوهم الى صراط الله تعالى قال الله عز وجل وانك لا تهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض ويبين لهم كيف يعبدون الله عز وجل لماذا قال لان العقل البشري لا يستقل بمعرفه ذلك يعني حتى وان ادرك العقل كما ذكرنا سابقا ان الله عز وجل موجود وانه واحد ولكن العقل لا يدرك وحده ما يجب عليه يعني مثلا لا يدرك ان الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 بل ولا يدرك كيفيه هذه الصلوات اصلا ولا يدرك هذه الاشياء ولكن يجب ان يعلم الانسان كيف يعبد الله عز وجل فكيف الطريق الى ذلك عن طريق ارسال الرسل وانزال الكتب بهذا قال ليهدوهم إلى صراط الله تعالى ويبينوا لهم كيف يعبدون الله لأن العقل البشرية لا يستقل بمعرفة ذلك الثانية شكره عز وجل على هذه النعمة الكبرى فيرسال الله عز وجل لنا الرسل وإن ذا الكتب كل هذه نعم من الله عز وجل فيجب أن نشكر الله عز وجل على هذه النعم قال الثالثة محبه الرسل عليهم الصلاه والسلام وتعظيمهم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد قال رحمه الله تعالى صفحه 36 الثالثه محبه الرسل عليهم الصلاه والسلام وتعظيمهم والثناء عليهم بما يليق بهم لانهم رسل الله تعالى ولانهم قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده ولكن هنا ذكر في هذه الثمره محبتهم وتعظيمهم ولكن نحبهم ونعظمهم ولكن لا يطغى هذا الحب ولا يزيد عن حد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تثروني كما أثرت الايه النصارى عيسى ابن مريم انما انا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله يعني نحبهم ونعظمهم ولكن على وفق ما اتى في شرعنا ولا ننزلهم منزله فوق منزلتهم يعني نبلغهم منزله الالهيه كما وصف ان صار عيسى ابن مريم فقالوا انه ابن لله عز وجل تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ولا ننزلهم تحت منزلتهم كما فعلت اليهود وسبوا عيسى وقالوا انه ابن زانيه تعالى صلى الله عليه وسلم عما يصفون ف ننزلهم منزلتهم ولكن على وفق ما اتى في كتابنا وسنتنا لا ياتي مثلا انسان يؤذن مثلا ويقول اشهد ان سيدنا محمدا رسول الله ويقيم يقول اشهد ان محمد سيدنا محمد رسول الله يا عمي النبي صلى الله عليه واله وسلم هكذا علمنا الاذان وهكذا اذن الصحابه أأنت تحبه أكثر منهم يقول لا استطيع أن أنطق اسمه من غير أن أسيده لا يقطع لساني قبل أن أذكر اسمه وهكذا نقول هكذا علمنا صلى الله عليه وآله وسلم فنتبعه عليه الصلاة والسلام فيما قال وقد كذب المعاندون رسلهم زاعمين ان رسول الله تعالى لا رسل الله تعالى لا يكونون من البشر هذه كله اتت في الامتحان يعني ممكن تاتي اي قد كذب قوم من المعاندين كون الملائكه اجسادا وهذا السؤال كثير منا لم يفهم هذا السؤال فركز معي فيما سيات فقد كذب المعاندون رسله زاعمين ان رسل الله تعالى لا يكونون من البشر وقد ذكر الله تعالى هذا الزعم وابطله بقوله وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا فابطل الله تعالى هذا الزعم بانه لابد ان يكون الرسول بشرا لماذا لانه مرسل الى اهل الارض وهم بشر ولو كان اهل الارض ملائكه لتنزل عليهم من السماء ملكا رسولا فالرسول يكون من جنس من ارسل اليه لو كان اهل الارض ملائكه لانزل الله عز وجل اليهم ملكا ولو هم بشر فانزل الله عز وجل لهم بشرا ليكونوا رسلا لهم يعني لو ارسل الينا الملائكه رسلا وفعل هذا الملك مثلا افعالا اكبر من طاقتك لا يفتر عن ذكر الله عز وجل ويصلي ليلا ونهارا تاتي انت تقول هذا ملك لا استطيع ان افعل مثله ولكنه لما كان بشرا مثلك فطبيعته كطبيعتك يمرض كما تمرض ويموت كما تموت ويحتاج إلى الأكل والشراب كما تحتاج وإن زاد عن طاقتك في بعض الصفات التي أعطاه الله عز وجل إياها فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هو عكو كما يوعكو الرجلين منكم فلكل إن إني أبيت يطعمني ربي ويسقين هذه صفات جدا خاصة به ولكنه لما كانوا اهل الارض لما كانوا بشرا كانت رسلهم بشرا مثله ولو كان اهل الارض ملائكه لنزل الله عليهم من السماء ملكا رسولا ليكون مثلهم وهكذا حكى الله عن المكذبين للرسل انهم قالوا قالوا لرسلهم ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا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 رحمه الله تعالى وان الايمان بالرسل يتضمن اربعه امور وثمرات الايمان بالرسل وايضا الايمان بالكتب يتضمن اربعه امور وثمرات الايمان بالكتب الى اخره هذه الاشياء اقول قول هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا